يَبَاعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُلِ الرَّبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الباطل إن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 سان اعرض وانا ابي جانبه واذا مسه الشر كان ياوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم يعلم بمن هو اهدا سبيل لا عن الروح